مَتَّعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما